إن الله مع الذين تقوى الذين أمورهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يحسنوا. بعد منزلة المحبة أن ننزل إلى منازل الشوق وذلك لأن الشوق أثر من آثار المحبة ودليل من أذلتها وحكم من أحكامها ولذلك نزل بنا ابن القيم في مدارج السالكين ومن قبله الهروي نزلا بنا إلى منزلة الشوق بعد المحبة وصدر العلامة ابن القيم الشوق بقوله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لأت يعتبر ابن القيم أن هذه الآية فيها تعزية للمشتاقين وتسلية لهم فكان الله يقول جل وعلا من كان يرجو لقائي وانا اعلم به فهذا دليل على اشتياقه الي وقد اجلت لذلك اجلا قريبا وان اجل الله لا ات لان اي اجل مضروب وان كان بعيدا فهو قريب لان الايه تقول فان اجل الله لا ات طالما أنك تتحرك نحو الأجل بالأيام والسنين والانفاس والساعات والدقائق والثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فطالما أن قلبك يدق ونفسك يصعد كل يوم وتخرج أنفاس، فأنت إلى الأجل قريب، وأجمل العبارات في هذا الـ الـ الـ المعنى قلت تعليقا على كلام ابن القيم في تفسير قوله تعالى ان اجل الله لات ابن القيم يقول طالما انهم اشتاقوا وقد ضرب الله لهم اجلا محددا فلا بد ان ياتي هذا الاجل يرونه بعيدا ونراه قريبا قلت السائقه واصله لتعليقي انا السائقه شنو واصله طالما انت متحرك وماشي بتصب السائقه شنو السايقه واصله ده تعليق مني على هذا الكلام طيب قال ابن القيم وفي لطيفه اخرى المشتاق يحتاج الى شيء يصبره ولا شيء يصبر المشتاق مثل اللقاء وانتظاره لو انه لا ينتظر شيء لا يمكن ان يصبر لكنه يقف في الصف الطويل وكلما تحرك الصف كلما حدث نفسه بانه سنو سلسله وهذا قول تعالى ان اجل الله ينو سنو ولو علم ان هذا الصف سيقف دون ان يصل الى شيء لن يقف في هذا الصف الا لتحصيل شيء ولذلك يقول ابن القيم وليس في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ولكن في زاد المعاد يقول ابن القيم رحمه الله إذا شكت من كلال السير كنت عند السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند معاد المسافر كلما طال عليه السفر وشق عليه الطريق وتعب إذا تذكر أنه سيصل وأنه سيحتفى به وأنه سيحصل له يصبر نفسه كيف تجد روح مغترب غاب عشرات السنين عن الوطن وعن بلده وعن أهله إذا جاء في المطار ووقف وقيل له بأن الطيارة تأجلت أو الرحلة تأجلت سينتظر وسينام على شنو على الأرض ويحمل عفش كثير جدا وسينزل من الطائرة ويقف في صالة الوصول ينتظر العفش صح وكلما جاء السيل يقول أنا في هذه شنو الكوتا أو مع هذه حتى إذا أخذ ولقي أهله نسي كل التعب الذي قابله في المطار سبب نسيانه للتعب روح روح اللقاء إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند الميعاد عند الميعاد كأنما حيت حياء جديدا ويأتيه من النشاط ومن الطاقة ما لم يكن من ذي قبل أو من قبل قال ابن القيم لولا التعلل بالرجاء لقطعت لولا التعلل بالرجاء يعني يقول الله يا خناء حلاقي لقطعت نفس المحب صبابه وتشوقا كان يموت الزول لو ما في لقاء يموت ولقد يكاد يذوب منه قلبه ولقد يكاد يذوب منه شنو؟ قلبه مما يلاقي حسرة وتحرق حتى إذا روح اللقاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء سكن الحريق إلى شنو إذا تعلل بشنو باللقاء وإلا فإن الشوق عارم ولكن يسكنه إن أجل الله لأت فأنت تسلي نفسك بأن أجل الله أت الامام احمد رحمه الله تعالى احمد بن محمد الشيباني كان يقول ايام دون ايام وطعام دون طعام وشراب دون شراب وغدا نلقى الله الواحد الديان لما الاكل يكون قاسي يقول يا اخي الاكل ده قاسي يقول طعام دون طعام مره كده ومره كده الى ان نلقى الله الواحد الديان هذا يسمى, يسمى تعلل باللقاء تعلل شنو باللقاء طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يسأل الله أن شنو إلى لقاء الله وإذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالوا يا رسول الله ما منا من أحد يحب الموت لقاء الله يعني شنو الموت والذي يحب الموت منه يا أخي أنا لقاني واحد عمره مئة سنة يقول له أولاده يتوسدون الأردن يقول له الدنيا شنو الأردن مئة سنة وذلك مش الأردن أزور الداري بسي الأردن ليه داري يحيا قال أداري مودة منه كده داري مودة داري منه. فبالتالي لقاء الله يعني الموت والفطرة والطبيعة تقبل الموت ما في بدور الموت كويس في واحد قال لي أبو راي كبير بعدين قال لي يبتلوا كفل قال هذا تقتلني أه؟ عشان تريسني قال لي وان دار تريسني وانا حي وفتدأ يا ابا الموت دا مؤمن من فرص انا وانت كلنا جاب لي وكفة نسعج منه قال ولد دار شنو دار اقتلني وارتح مني فبالتالي لا يحب احد الموت فقال يا رسول الله ومن منا يحب الموت قال هذا عند نزول الاجل عند سكرات الموت في تلك اللحظة إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه ولذلك من صدق الإخلاص والاستقامة قل إن كنتم تحبون الله مش إن كنت تحبون الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون ناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين هنا نكته نكته مش معناها بالضحك يعني لكن حاجه لطيفه ونحن بحاجه الى مراجعه طرائقنا في النكات النكات الان الحيمه دي تخوف اولا هنالك نكات متعلقه بالدين ناس نكتوا في رمضان وناس نكتوا في الصوم وناس نكتوا في الجوامع وناس نكتوا في الائمه بتاعنا الجامع وناس نكتوا في الصور صور القران يجيبوا نكات عجيبه كويس يقول لك كان بيصلوا والامام غلط، يحكمك زي ده هذا قد يفضي بصاحبه الى الكفر ولقد وجدت فرقة متخصصة في النكات تحكي نقطة متعلقة بالذات الإلهية والملائكة والناس يضحكون ولو أنك سألتهم قلت لهم لما هذا يقولوا لك والله يا شيخنا نحن لا نقصدنا حاجة نحن نحن فرفش يا أخي البلد الضائق والحكاية ذات الزهج خلينا نفرفش ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم ده تنكت نكت في القبائل قول في في جعلي في حلفاوي في هدندوي في برقاوي في فلاتي في هوساوي نكت عليه كيف في رباطالي نكت لكن ربنا ده ما عليه والقرآن ما تمش عليه والدين ما تمش عليه ما لاجي حاجه تنكد فيها الا الكلام ده كويس قال واحد قال لا كانت حيمه كتير جدا قال واحد قال له قال لي ولد اذن الولد قال لا ما بعرف قال له الله اكبر مرتين واشهد ان لا مرتين واشهد ان محمدا الله مرتين وحي على السلام مرتين قال وهو مسك الميكروفون قال الله اكبر مرتين لا اله الا الله محمد رسول الله مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا مرتين قال ابو جاري هناك مسح قال له عفوا هذا موجز الأذان وإليكم الأذان بالتفاصيل والناس يضحقوا ده مثال بالمناسبه وما كان مهور أقوله ذاتي لكن أنا قلت عشان أوريكم عن النكات عشان ما تقوم تقول دي حاجة ما موجودة لا نكاة كل نكته مثل هذه لا يجوز أن تقال وأن تحكى إلا لنقضها أما للضحك والتسلي لا تتسلى بدين الله لا تضحك في ناس وفي في القبائل ناس بنكت في الكورة يا أخي نكت لكن الدين ده ما تمشي حد نهائي أوقف وفي ناس يكذبوا في النكات وفي ناس نكات قذرة نكات جنسية نكات زي دي في الموبايلات في المجالس هذا لا يجوز ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا منا عظيمة والحمد لله مسألة النكات ديات عرضا لانه أنا غضبان منهم غضب شديد فالنكتة امرأة من الصالحات كأنها ماجد القرشية أبو سليمان الداراني قال لها أتحبين لقاء الله قالت لا أحب لقاء الله قال كيف إذا حب العبد لقاء الله قالت إذا نزل الموت أما إذا لم ينزل الموت فاني لا أحب لقاء الله قال كيف قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه كيف بالخالق يا ابا سليمان إني إذا شنو عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه فكيف بالخالق يا أبا سليمان في واحد رأيك كبير ولد قال له يا أبا خايف من الموت قال له يا ولدي ملاقات الله هين ملاقات الله مين هين أنت ستلقى الله جل وعلا ولذلك أسألك لذة النظر إلى وجه الكريم واشنو وشوق إلى بقائك قال ابن القيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الشوق إلى لقاء الله ولم يسكن شوقه إلى لقاء الله قط ولكن الشوق مئة جزء تسعة وتسعون جزء له الشوق إلى الله كم جزء؟ تسعة وتسعين جزء شوق, الله شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه والجزء الواحد مقسم على سائر الأمة فأراد النبي أن يكون له حتى في هذا الجزء نصيبا حتى في هذا شنو الجزء يكون مضافا إلى إلى التسعة وتسعين وهذا من زيادة شوقه ومن عظيم شوقه صلى الله عليه وسلم إلى ربه طيب تعريف الشوق قال ابن القيم قيل في تعريف الشوق سفر القلب إلى المحبوب على كل حال سفر القلب إلى شنو الى المحبوب لم يقل سفر البدن انما سفر شنو القلب سفر القلب الى المحبوب في كل حال دائما هو شنو مشتاق طيب وقيل الشوق احتياج القلوب الى لقاء المحبوب احتياج شنو القلوب وجعل القلب شنو هائجا ولا يسكن هذا الهياج إلا بشنو إلا باللقاء قال وقيل الشوق احتراق الأحشاء طبعا عنده في الدنيا في الظلم يستطيع لي حاجة لحد ما يشعر شنو؟, شنو تحترق احتراق الأحشاء وهذا الاحتراق يهيج وينهم القلب ويقطع الأكباد طيب قال ابن القيم هذا كلام لطيف المحبة اعلى من الشوق صح ولا ما صح اعلى يا ت المحبه ولا الشوق المحبه اعلى لان الشوق يتولد عنها كلما قويت المحبه قوي الشوق وكلما ضعفت المحبه ضعف الشوق والشوق تابع للمحبه ضعفا وقوه طيب قال يحيى بن معاذ نقل ذلك ابن القيم هو من اجل علماء السلف الذين تكلموا عن اعماد القلوب قال يحيى بن معاذ علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات علامة, علامة شنو الشوق فطام الجوارح عن الشهوات كلام خطير اخواننا الزول لما يكون مشتاق لحاجة لا يكاد يلتفت إلى غيرها فمن اشتاق إلى الله لا يلتفت إلى, شنو الى الشهوات ومن التفت الى الشهوات لا يمكن ان تقول انه شنو مشتاق الى الله سكي قال علامه الشوق فطام الجوارح عن شنو عن الشهوات ما الذي اقعده وجعله لا يتلذذ بالشهوات شدة شوقه بل هو يخاف اذا فعل شيء بجوارحه ان تكدر هذه الشهوات واللذات شوقه إلى ربه جن وعلا وأنت تلحظ هذا في نفسك كلما كان قلبك مصب نحو الصلاة والاهتمام بها والوضوء المبكر والجلوس في المسجد قبل وقت والصلاة ودخول الصلاة باشتياق أرحنا بها يا بلال والاهتمام تحس أنك بعيد من الشهوات وأنك لو رأيت امراه في الطريق لا تهزك اليوم الذي تكثر فيه من النظر مجرد النظر إلى النساء في الطريق إذا أتيت تصلي ستصلي بفكر شارد وبقلب غائب طيب عرفنا الزول المعربنا طوالي بيفطم عن الشهوات طيب البعائد للبنات بخلينا نصلك ويشروا لأن شوقه صار في جهة أخرى ولذلك سيصلي صلاة صلاة الأعباء والتكاليف لا صلاة الشوق والارتياح أرحنا بها شنو أرحنا بها يا شنو يا بلال يكون داير يخش الصلاة قال السلف قالوا بعضهم كان يموت في سكرات الموت كسفيان الثوري وغيره يقولون لماذا تبكي في سكرات الموت يقول لم أشبع من عبادة ربي مشبعنا لم أشبع من شنو من والله إخوانا هذه الناس عندهم فهم عادي، لم أشبع من عبادة ربه وكان حماد حماد بن سلمة يقول عنه تلاميذه لو قيل لحماد أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله قال حماد لو قال له باكر بتموت ما عنده حاجة بيعملها. انت الكلام ده ما تقول شنو انت أكان ده فهمتك حس انت كان لك باكر بتموت بتعمل شنو بتعمل شنو تصلي ولا تمشي تعافي النفس اه؟ لو قال لك حسا دي باكر بتموت بتسوي شنو والله تكسر الديجيطال لا، لكن بخارجك تكسر الديجيطال زي المواعي دي تسوي شنو ذاته؟ حسا كان قال له باكر, باكر بتموت؟ ما بتعمل تسوي شنو حماد ده لو قال له باكر بتموت؟ ما عنده ولا رفع بزيده لأنه يفعل كل يوم فعل من سيلقى الله غدا ده زول بشنو ذو المسافر واحد ستف ومنتظر لو قال له راح الطوالب الواحد واحد بيقول لو ارح يا دوب يلقط في الحاجات تاخدتها فرق ولا ما فرق حماد بن سلمة لو قيل له انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد في عمله يعمل كل يوم عمل من سيلقى الله غدا يا لقاء الله سيتم شئنا أم ابينا لكن سؤال المؤمن المحرج كيف وبما سنلقى الله نلاقي الله بشنو حتى اجوا حتى اجوا ما فيش شك كل من عليها فان انت حتلاجه لكن كيف ستلقاه بحسن خاتمه ام بسوء خاتمه عياذا بالله ختم الله لنا واياكم بالصالحات هل ستلقى الله وهو راض عنك هذا الذي يسعى ويكتهد فيه المؤمنون طيب أقول هنا الشوق علامته فطام الجوارح عن عن, شنو عن الشهوات والله يا إخواننا الشهوات دي خطرة ابن القيم في الفوائد في كتابه شنو الفوائد ذكر أن يحيى بن معاذ كان يتكلم عن فطام الجوارح من الشهوات فقال لا تفطم الجوارح من الشهوات إلا لمن قلل طعامه. البقال شنو؟ أه؟ الأكل. قال له رجل إني أطعم في اليوم مرة. قال هذا طعام الصديقين. يوسف عليه السلام كان بتغدى بس لا بتعش ولا بيفطر. ولما سئل عن ذلك وهو عزيز مصر قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. لأنه كان في مستوى المسؤولية. قيل ومن ياكل أو من يأكل في اليوم اكلتين قال هذا طعام المؤمنين قالوا ومن ياكل في اليوم ثلاث اكلات قال قولوا لأهله ابن له معلفا هل ثلاثة ثلاثه وجبات في اليوم ده شنو ده يعمل له علف بس ما عنده موضوع ده ما عنده شغله بس بتاع علف والله في ناس بياكلوا كثرت اكل في الدنيا دي وما أكلمه شوف ملازم تمسك بطنك به أحطم ما دخل الشيطان على ابن آدم إلا من جوفه شوفت المحل الفاضي دي؟ الشيطان بيلعب في العب فبالتالي فطام الجوارح عن الشهوات دلالة الشوق لأن الشوق يقارنه حزن وطول تفكير وهذا معنى قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض قوله لما كان يواصل صوم الوصال قال إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين يطعم ويسقي كيف يقوي إرادته يقوي صبره يقوي كذا إني لست كهيئتكم قال ابن خيم يبات هذا في ذي المعاد وليس في المدالب يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما يفيض على قلبه من الإلهامات الربانيه والإسراقات القدسية والمنح الإلهية حتى أنه يكون في معيه ربه بروحه فلا يعبه بطعام وشراب لجسد يا السلام. قال أبو عثمان لعله يقصد أنه علامته حب الموت مع الراحة والعافية لا حول ولا قوة إلا بالله علامة الشوق حب الموت مع شنو؟ ليس تمني الموت تمني الموت نوع استعجال لكن تكون بتحب شنو؟ تحب لقاء الله طيب كيف مع الراحة العافية؟ شوف الاستدلال ده، والله اخوانا نلقيه دا قال لما ألقي يوسف عليه السلام في الجب لم يقل توفني لما جلس على سرير الملك قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين طلب الموت مع الراحة والعافية أما حب الموت مع البلاء نوع ضجر وفرار يأخذ استدلال قال شوف يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني ولما دخل السجن ما قال توفني ولكن لما تم له الأمر والأمن والنعمة والدعاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن نبي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد, من, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء في هذا الوضع وفي هذه الأبهة من الملك قال توفني مسلما ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويذ الأحاديث باطل السماوات والأرض انت وليي في الدنيا والآخرة شنو؟ توفني مسلما بالله يزول بعد ما يبقى رئيس يقول توفني ومين ما يبقى رئيسي يادوب بيقول قاعدني النضوج ال النضوج الكرسي ده ما عندي الكرسي ده والله أنا شايفه موجود في أي مكان أنت يا خميس لك كرسي بيكون عين ما له بتعال الكرسي بتحاول براؤه اسمه شنو الكرسي ال الدوار ده يشتريه وخدته في بيتك ودوره مزاي ما دايفش ما ظهر بيجي ناس عفوا ما في والله صدقني أنت وكدا الكرسي جني في الكرسي ده في حاجة مشكلة طيب مسألة عظيمة. سؤال طرحه العلامة ابن قيم وأبدع فيه السؤال يقول الشوق هل يزول باللقاء أم لا السؤال مرة ثانية الشوق إلى الشيء بعد إدراكه وتحصيله يزول أن يبقى أم يبقى الشوق الشوق يزول باللقاء أم لا السؤال قال أحدهم الشوق يزول باللقاء إلا في الشوق الى الله فإنه يزيد وهذه إجابة مرضية لكن التفصيل الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله قال بعضهم الشوق يزول باللقاء لانه سفر القلب إلى المحبوب فإذا قدم على محبوبه ووصل وأدركه صار مكان الشوق قرة قرة عين به وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها فيها بمعنى طيب دير عندهم أدلة أسمع كامده كويس. طيب قلنا أن الشوق إلى المحبوب بعد اللقاء يزول أو لا يزول فيه نزاع بين المحبين يا أخوانا الشوق اذا إذا كان بلد مشتاق لها بلد جيت جيت البلد وصلت لها بلد إذا كان لوالد لزوجها لولد جناك ايته مشتاق له ولا وسلمت عليه وتونسته معاو هل يزول الشوق ام لا يزول اجمعوا جميعا على ان المحبه لا تزول باللقاء وهذا من فضائل المحبه على الشوق الشوق قد يزول ولكن شنو أنا انا زول مشتاق له وبحبه ولا هل بعد ما الاقي الحب بينتهي الحب موجود لكن الشوق شنو قد يزول وقد يفتر وقد يضعف شوف الفصل بتاع النقيب والله النقيب جاء فيها كلام كلام بتاع علماء رحمه الله قاصل قال طائفه تقول الشوق يزول باللقاء ويحل محل الشوق بعد ادراك الغاية والقدوم على المحبوب والوصول اليه يحل محله قره العين فيصير بدل الشوق هو قرر العين أي عينه مبسوطه وكلما نظر إلى محبوبه كلما ازداد لذة وحلاوة وجمالا وهذا ليس شوق ولكنه قرة عين يا السلام يا السلام قال هؤلاء دليلهم الغالب على القلب مشاهدة المحبوب دي فلسفة قالوا أصلا الشوق بعد ما تلاقيه بقل وبينتهي لأنه اصلا هو في قلب طوالي إنما الشوق لغائب والمحبوب في القلب حاضر لذلك الشوق يزول ولا يكون هذه شنو؟ الطائفة شنو؟ الأولى الطائفة الثانية وقد جمع ابن القيم وألف بينهما الطائفة الثانية قالوا الشوق إلى المحبوب بعد اللقاء يزيد لأنه كان في الأول مجرد خبر وغيب فلما صار مشاهدة وعيان رأوا من جمال المحبوب وعظمته ما زاد أشواقهم إليه الطائفة الأولى قلنا قالوا الشوق يزول لأنه إدراك للمقصود وزال ويتحول بدل الشوق إلى قرة, إلى قرة عين وقالوا الشوق لغائب فإذا حضر انتهى الشوق الطائف الثاني قالوا لا عندهم ادله قويه جدا قالوا الشوق بعد اللقاء يزداد ذلك لانه كان يسمع مجرد سماع وخبر فاذا شاهد وعاين رأى من جمال المحبوب ومن عظمته ومن جلاله ما يزيد الشوق اليه فهم يشتاقون له وهو معه عرفت ومن عجب أني أحن إليهم وهو هم بين أطلعي وأشتاق إليهم وهم بين أعيني شايف مشتاق لهم هذه معنى أنه يعظم محبوبه جدا طيب قاشره قال قال الجنيد قال الدليل على هذا أهل الجنة في الجنة يرون الله وبعد رؤيتهم لله يزدادون شوقا له صحيح ولا ما صحيح ليه قال يشتاقون الى الله مع رؤيتهم وقربهم منه سبحانه وتعالى الدليل الثاني قالوا نرى ان المحب يشتاق الى محبوبه فاذا راه بكى وهذا مشاهد بالتجربه حادث في الواقع أنك ترى الأحبة الذين طالت بهم الأزمان وتباعدت بهم الديار والأقطار إذا التقوا تعانقوا وكل يبكي وإنك لتسأل نفسك المقام مقام فرح ما الذي يبكيهم الذي أبكاهم أن الأشواق لم تبتل بعد قال ابن القيم دراي هو جاب رايشنو الطائفتين قال والنزاع في هذه المسألة الشوق الذي يراد به حركة القلب واحتياجه للقاء فهذا يزول باللقاء ولكن يعقبه شوق آخر أعظم من الأول تثيره حلاوة الوصول ومشاهدة جمال المحبوب الشوق الأول انتهى وتولد عنه شنو؟ شوق شنو؟ شوق آخر فهذا يزيد باللقاء ولا يزول والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصوله العبارة شنو وجوده بس تقول ده موجود لكن وصف ما بتقدر شنو ما بتقدر توصف طيب ابن القيم قال شنو اسمع يا كويس الكويس خطير قال الشوق الذي هو حركة القلب إلى المحبوب للقاء هو بس ده اللاجئ ما ممكن تقول بعد ما لاجئه مشتاق قال هذا يزول باللقاء أما إذا رأى من روعه ومن جمال المحبوب يزداد شوقه، الأول شوق والثاني اشتياق، الأول شوق والثاني شنو؟ اشتياق. الشوق يزول بلقاء المحبوب والاشتياق يزيد بلقاء المحبوب. شوق وشنو؟ الشوق يريد أن يصل وصل، الاشتياق يريد أن يشبع من المحبوب. ومن كان محبوبه عنده عظيمة لا يشبع منه أبدا الاشتياق إلى الله مستمر ما في شك لا يصفي أحد يقول قد سبيعته ولذلك قيل في في المثل الحديث المثل وعمر محمد قال عليه الصلاة والسلام أعلى أهل الجنة درجة من ينظر إلى الله في اليوم مرتين أعلى أهل الجنة شنو منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم مرتين اعلى اهل الجنه منزله من ينظر الى وجه ربه مرتين نسال الله جل وعلا الا يحرمنا طيب قال شنو القيم ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود اليه الطرف مشتاقا لا حول ولا قوه الا بالله ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته يعني بعد ما عاين قبل ما يشير عينه منه تاني ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود, الطرف حتى يعود إليه الطرف مشتاقا يا سلام قال ومن هذا قول موسى عليه السلام لربه وعجلت إليك ربي ربي لترضى طيب سوف نختم كلام كلام العلامة ابن القيم بنقطتينه من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء تشتاق له الجنة والحور العين والخلق والطيبين الطيبون منهم يشتاقوا إليه كل شيء عجيب والله طيب قال السلف هذا فكره عفير العابد قال ابن القيم عجوز مغيبة عجوز, عجوز مغيبة يعني مخرفه كويس او مغيبه او مغيب عنها ولدها فقدت ولد او اخوه غاب زمن طويل لما جاء فرح الناس به وضربوا الصرادق عملوا الخيام وذبحوا الذبائح ونحروا النحائر هي جعلت تبكي قالوا ما يبكيك قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله شنو ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله كما جاء بغته سوف نلقى الله بقطة وفجأة إخواننا في واحد مجنون أو درويش الناس بقى غبا يهتموا بيهم قاعد بمدينة حب أكل قاعد يأكل حتى طريقة أكله أنت بتحس بقى شنو إنها يعني ما عادية ممكن تقزز ذكلته هو بياكل بعد الناس بتناقشوا عذاب القبر وما عذاب القبر وعذاب القبر ده فيه شنو وبيعمل شنو وفي عذاب قبر ولا ما في الروح ولا الجسد بيتناقشوا قام قالوا لنا اخواننا انتوا في القبر ده ليه اسمها كان ده قال له ده نعرف يا اخي اللي لنا شنو قال له حياتك قبرك شنو حياتك قبرك الكلام ده عميق جدا بالمناسبه اول ما سمعته احترقت قلت هذا من الحكمه التي اجراها الله على لسان هذا الرجل حياتك قبرك اي زول يكون عارف في قبره سيععذبه ولا ما حيعذبه أنت ما عارف يسويه في شنه؟ أنت ما عارف يسويه في شنو؟ حياتك قبرك معقول زول يكون زول كعب ويكون مبسوط تقول أنا ماشي أشتغبريك ويس حياتك قبرك يعني إذا أردت أن تنظر إلى قبرك هو نعيم أم جحيم انظر إلى حياتك كيف عشتها مستقيمة أم منحرفة وهذا معيار ومقياس يدلك على ما في قبرك والله الكلام ده ولسه ده بعض التأمل لو تأملت في الكلام ده كلام عميق جدا حياتك قال لي هو بقال ليه قال لي بل دارجي قال لهم حياتكم قبركم حياتك قبرك أيوة إذا كنت منعما بالطاعه سوف فتنعم في القبر ولو كنت معذبا بالمعصيه سوف تعذب في القبر عرفت؟ وكأنه ايضا يريد أن يتفه الدنيا يقول اليست هذه الدنيا قبر؟ زي الغبر أو ما زي الغبر؟ مرحلة من المراحل تقال القبر عالم البرزخ ونحن نعيش في عالم شنو في عالم الدنيا طيب القصة الثانية التي حكاها ابن القيم بديعة قال خرج داود عليه السلام يوما إلى الصحراء منفردا. والله يا إخواننا مدارجة السالكين انت فيه علم فيه علم علم تقول خرج داود عليه السلام إلى الصحراء منفردا. فقال الله عز وجل هو أوحى إليه ما لي لأراك منفردا قال إلهي استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي يعني آثر شوقي إلى لقائك كل شيء قال له فحال بيني وبين صحبة الخلق ثاني الكامل أقول لكم ثاني لأنه مهم فيه معنى من الدين مهم جدا خرج داوود عليه السلام إلى الصحراء منفردا فأوحى الله إليه ما لأراك منفردا قال استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين, الخ... وبين, وبين صحبة الخلق فقال الله له ارجع فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبزا لا إله الا الله اثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا الكلام ده معناه شنو؟ يعني شوقك إياي لا يجعلك تعطل الاحتكاك بالخلق وإقامة الشرائع من الواجبات بالأمر المعروف عن المنكر وتشجيع الجنائز وحضور الصلوات وعيادة المريض والصبر على أذى الخلق وعلى هدايته فالنفع المتعدي من العمل أجل من النفع اللازم وأن الذي يعمل عمل الدعوة إلى الله لهداية الخلق لا يحصله شيء وهذا أجل ما يمكن أن يلقى مؤمن ربه به جل وعلا أن يلقى الله داعيا إليه معلما وأن يلقى الله عز وجل مرشدا وأن يلقى الله عز وجل مبلغا عن الله سبحانه قال ارجع فإنك إن أتيتني بعبد آبق العبد الآبق الشارد من كتبتك في اللوح المحفوظ عندي جهبذا قال صاحب المنازل جهبذا والجهبذ هو العظيم الذي لا يشق له غفار وجهابذا قال له ارجع فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا طيب قال صاحب المنازل الهروي رحمه الله الشوق هبوب القلب إلى غائب ولطيف أن يشبه الشوق الذي يعتري القلوب بالهبوب الذي هي شنو الهبوب هي شنو الريحة الوحلة هبت الهبوب هبوب القلب إلى غائب الهروي يقول فإن مذهب هذه الطائفة علة الشوق عظيمة فإن الشوق إنما يكون إلى غائب الشوق إلى شنو إلى شنو إلى غائب والهروي يرى أن الشوق علة كون تقول انا مستقل الله معنى الله غايب منك ويرى هذه شنو عله ومذهب هذه الطائفه اللي هو الفناء انما قام على المشاهدة يقولون الشوق المؤمنون او الاعارفون لا يستاقون إلى الله لماذا لانه اصلا عندهم حاضر هذا فحوش كلامهم قال ابن القيم قلت وهو صدر الباب بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لشنو لاات وجعل الرجاء هو الشوق من كان يشتاق إلى الله لكن بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير بلسان شنو يعني التفسير الرجاء ليس معنا الشوق لكن الرجاء ممكن ينزل محل شنو ويعتبر وينزل منزله شنو منزلة الشوق او قد يكون من الشوق من باب اللزوم وليس من باب التضمن والمطابقة يعني الرجاء لا يطابقه شنو شوق لكن يلزم من الرجاء ان يقول من كان راجيا للقاء الله معناه شنو يلزم من ذلك انه شنو مشتاق للقاء الله جل وعلا رد ابن القيم اختلف ابن القيم مع الهروي في هذه المسألة قال الشوق ليس فيه عله ردود في الصميم طيب ركزوا معي الهروي يرى ان الشوق ليس من صفات العارفين لأنهم اصلا لا يحتاجون إلى الشوق إنما الشوق لمن؟ لغائي الهروي يقول الشوق في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب ابن القيم يعلم كلام الهروي قال فعلى قولهم لا عله فيه لأنه يرى الهروي يرى أن الله عز وجل لم يغب عن عباده والمشاهده تزيل الشوق وهؤلاء مشاهدون لله فزال شوقهم قال ابن القيم وهذا باطل من أوجه من ثلاثه اوجه الباطل شنو يا ما هو الباطل الزعم بان العباد الكمل الذين وصلوا الى درجات عليا لا يشتاقون شنو الى الله وحجتهم انهم مشاهدون لله قال ابن القيم هذا شنو باطل من ثلاثه اوجه الوجه الأول المشاهدة لا تزيل الشوق وقد تقدم صح المشاهدة شنو أه؟ تزيده الوجه الثاني في الرد لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة لربهم في الجنة ويزدادون إليه شوقا في الجنة وهم يرونه وقال بل قال ابن قيم هم إلى يوم المزيد اشوق يوم شنو يوم في, يوم في الجنة اسمهم شنو وهو يوم الجمعة هو اليوم الذي يرى فيه المؤمنون ربهم وقلنا أعلى أهل الجنة منزلة من يرى وجه الله في اليوم مرتين الوجه الثالث قال ابن القيم لا سبيل لحصول مشاهدة الله لأحد في الدنيا وقد قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقد قال الله عز وجل لموسى إنك لن طيب قال ابن القيم إذا قصده بالرؤيا والمشاهدة مشاهدة القلب لنعيمه ومعرفته ومنعمه وإحسانه وبره وعطائه وجوده وكرمه وعظمته وجلاله فهذا ممكن لكنه لا يمنع أن يستاق العبد إلى ربه بل رؤيه القلب لهذا رغية جزئية فإذا رأى اللطائف والمعارف بقلبه ازداد شوقا لربه حتى يراه في الجنه كان ابن القيم واضح كلام شنو واضح ابن القيم قال شنو حتى مشاهده القلب لمعروفه مقترنه بحجب كثيره مقترنه بشنو بحجب الحجب شنو يا اخواننا الناس والعيال والغفله والدنيا والغرور والعج والكبر والخلف ما ربنا لما نديك المعروف يجري المعروف على يد الخلق إليك المعروف أبي لازم من السماء طوالب بيتك بديك له زول وهذا حجاب فلو سلم القلب من كل هذه الحجب وشاهد معروف الله لاشتاق إلى الله برضو طيب قال الهرويو وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة يا السلام ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل ويظفر شنو كلام بسيط جدا قال شنو ليأمن الخائف العابد يشتاق إلى الجنة في ذلك الأخوان إلى الجنة وفي بعض الآثار كثير بيشتاقوا للجنه وفي ناس الجنه بيشتاق لهم اشتاقت الجنه لعمار وسلمان وبلال في ناس الجنه شنو بيشتاق لهم صحيح لكن الخوف المجرد من الام انت اذا خفت وما كان معك اي امن لن تفعل عملا صالحا لذلك لابد ان يكون مع الخوف شوق مع الخوف شنو أن تخاف الله وشنو وتستاق إليه الخوف المجرد يقعد عن العمل الشوق يعدل الخوف ويزنه ويجعل الخوف دافعا للعمل فلذلك قال شوق العادل إلى الجنة ليامن شنو, ليأمن شنو؟ الخائف بهذا الشوق يعني الخائف لا يامن إلا إذا استاق إلى الجنة ولذلك يذكر دائما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة النار تخوف والجنة تشوق ويفرح الحزين الحزن المجرد من الفرح قاتل لصاحبه فإذا اشتاق إلى الجنة وكثرت عليه الأحزان والهموم فإذا تسلى بأنه سيدخل الجنة أو عند دخول الجنة سيرتاح أصابه نوع فرح والا الحزن بدون فرح مقعد وقال والثالث ويظفر الامن روح الظفر الامل اذا لم يصحبه اذا لم يصحبه ظفر مات هذا الامل فروح الظفر قال يظفر الامل الامن ده عنده امل لمن يتذكر الجنه ويشتاق اليها تاتيه روح, روح الظفر ان يدرك ما امل طيب الدرجة الثالثة شوق الى الله عز وجل زرعه الحب. الحروي غير تبالغ مبالغ في الكلام قال شوق الى الله عز وجل ابن القيم عالك قال شوق الى الله لا يناف الجنة الشوق الى الله لا يناف الشوق 왼 يعني ما يقول اسمع لا تستاج الله يتستاج الى الجنة الاثنين لي في ماذا قال ابن القيم فان اطيب ما في الجنه قربه تعالى ورؤيته وسماع كلامه ورضاه ليس الشوق الى الطعام والشراب في الجنه فقط فان الله قال في الجنه بعد ان ذكر نعيم اهلها قال ورضوان من الله اكبر اكبر من كل النعيم رضوان الله عليك وانت في الجنه جعلنا الله واياكم من اهلها طيب قال شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن تحول على قوة إنا بالله يخلق الناس بيدي لعبره تعبير عجيب الشوق إذا الله زرعه شنو؟ الحب وقد اتفقنا على أن الحب يولد شنو؟ الشوق وأن الشوق أثر من آثار الحب هذا كده قال زرعه الشوق إذا الله حب ينبت على حافات المنن الحب نفسه ينبت بالمنن مثلا لو انت بتكره ذول كراهية شديدة وقعت عليك مصيبة ووقفت معك وكشحك بعشر مليون كده بتحبه ولا بتحبه غصب تحبه شنو غصب الاحسان يولد شنو يولد الحب والحب يولد الشوق لكن ابن القيم لطيف قال وعبر عن المنن ان الحب ينبت زراع الحب الذي ينبت على حافات المنن جعل الحب ينبت على حافات المنن على الحافات لأن المنن عند المؤمنين ليست هي الداعي الأصيل لحب الله الداعي الأصيل لحب الله صفاته وأسماؤه وكماله وجلاله يولد الحب حاجتين النعم والكمال نحن بنحب ربنا أولاً لأنه مستحق للحب بصفاته وجلاله من تأمل اسماء الله فقط أحبه ونحب الله لأنه صاحب الفضل والنعمة والمنة علينا المنن تولد الحب لكنه حب على حافات المنن لأن المنن هي ليست الدافع الأصيل لنا لحبنا الله الدافع الأصيل لحبنا الله كماله وصفاته وجلاله طيب قال فعلق قلبه بصفاته المقدسة ده السبب شنو الأصيلة يخليك تحب الله فاشتاق بعد ذلك بعد هذه الصفات إلى معاينة لطائف كرمه ده كلام الهروي وآيات بره وأعلام فضله وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاستبار يا السلام كلام تجيل طيب القلب تعلق بالصفات المقدسة معناها الطاهرة المنزهة صفات الله المقدسة صح أم صح ومن أسمائه القدوس القدوس والمقدس المطهر ولذلك بيت المقدس نقول على شنو القدس القدس الشيء المقدس عرفت طيب فالقلب تعلق بصفات مرتبطة بالمنن صفاتنا كثيره لكن في صفات مرتبطه بشنو بنعم مثل الكريم الغني الرحيم الودود الجواد المعطي المحسن البر الحليم المنان المنان طيب فبالتالي هذه هي الصفات شنو المقدسه ثمرت النظر إلى هذه الأسماء شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الله ومننه وإحسانه وآيات بره وهي علامات بره بالعبد وإحسانه إليه طيب قول هذا شوق تغشاه المبار أي شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب لأنه مرتبط بنظرك إلى منن المحبوب عليك وليس بذاته داء المرتبط بشنوء بالمنن وتخالجه المسار أي تجاذبه فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ لأنه ليس خالص لله ويقاومه من الاستبار أي أن صاحبه يقوى على الصبر فيقاوم صبره شوقه ولا يغلبه يقاوم شنو؟ الصبر يقاوم شنو؟ الشوق ولا شنو؟ ولا يغلبه الدرجة الثالثة وهي بسيطة جدا يقول روي نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسربت السلوى ولم ينهنها معزا دون اللقاء طيب الكلام باختصار معناه شبه الشوق في هذه المرحلة بنار النار دي نتجت من المحبة الصافية يعني المحبة كل ما كانت خالصة لله الشوق نار بذكشنه ها شديدا طيب وشبهها بالنار ليه لأن التهاب الشوق في الأحشاء كالنار طيب نغصت العيش الشوق دا لما نصن يجعل العبد لا يستلذ بعيش الشوق يحرك يزعزع وسلبت السلوى وعبر عنها بالسلب لأن الشوق أخذ السلوى غصبا السلوى معناها ما برتاح اخواننا الزول البصل لدرجه من الشوق الشديد لله شنو لا يرتاح والسلوى هنا الخلاص من كرب المحبة المحبه ما فيها شنو قرب والسلوى تسلب يخليك ما تتخلص من قرب المحبه تكون في محبه دائمه ولم ينهنها معزى يعني ما في شيء بعزك قدر ما يقول لك اصبروا يكلموك ما في شيء بسكن الشوق ده الا شنو ولا ولم ينهنه معزى دون اللقاء اي لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب وهذا لا يقاومها باستبار هذا ما عليه يعني قدر ما يحاول يصبر في الدرجة الثانية لما يحاول يصبر الصبر يغلب لكن هنا الصبر شنو يغلب من الشوق هذا معنى كلامه والله تعالى أعلم منزلتنا القادمة إذا قوي هذا الشوق وتجرد عن الصبر سمي قلقا المنزلة القادمة من منازل اياك نعبد واياك نستعين القلق القلق لكن ده محمود هذا قلق شنو هذا قلق محمود هذا ما سوف نناقشه في الدرس القادم بإذن الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته